السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عام س ب ع ش ر من الهجرة وقع ما يسمى بعام ا ل ر م ا د ه جوع شديد حاجة شديدة نزح الناس إلى المدينة حتى صار عدد سكانها بالآلاف كيف تعامل عمر رضي الله تعالى عنه مع هذه الأزمة ما يسمى اليوم بفن إدارة الأزمات كيف تعامل عمر مع هذه الأزمة كيف كان يتعامل مع الأموال؟ هل حرص على أن يشبع هو ومن حوله حتى لو جرى بمن حوله الطوفان؟ كيف كان يتعامل مع الأموال التي ت أ ت ي ه من خارج المدينة؟ كيف تعامل مع نفسه؟ مع أولاده؟ هذه المجاعة التي وقعت مباشرة على الناس كيف تم التعامل معها؟ تعالوا اليوم نتحدث عن ذلك في برنامجنا مسافرون ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعماراً إلى عمره ف م ر ح ب ا بكم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم السلام عليكم هلا بالشباب هلا يا سامي شونك أ و ه ا ن ك ي حالك أبوهد العزيز كيف صحتي أساكم بخير خير. طبعاً يا شباب النظر في التاريخ والتأمل في ا ح د ا ث التاريخ يزيد الإنسان خبرة ا ن ت بدل ما تبدأ تجمع خبرات الحياة مثل ما يقال ا ن الخبرة هو مشط تهديه إليك الحياة بعدما يتساقط شعرك فتضطر أنك تمشط به شعور الناس إذا كنت مخلصا أو أو ترمي صح. فكذلك ا ح ي ا ن ا الجلوس مع الناس الذين لهم تجربة في الحياة أنت مثلا تريد تتزوج فجأت إلى شخص صار له متزوج مثلا ث ل ا ث سنة أ ر سنة قلت له أعطني توجيهات ا ع ط ن ي الأشياء التي فعلتها وندمت لما فعلتها والأشياء التي فعلتها وسررت لما فعلتها أعطني أعطني توجيهات حتى ما أضطر ا ن ا أني أقع في نفس الأخطاء ثم ا ت ع ل م من جديد النظر في التاريخ سبحان الله وأنا أحب بيلي القراءة في التاريخ كثيرا يعطيك خبرات أشخاص ربما لو أردت ا ن تشتري هذه الخبرات بمال لما س ت ط ع ت فعلا خبرات أشخاص تعاملوا م ع زوجاتهم مع ا ب ن ا ئ ه م خبرات محاربين كبار خبرات جيوش ا س ل ا م ي ة خبرات حكماء وعلماء كيف تعاملوا مع أزمات عندهم كيف تعاملوا أحيانا لما يتردد الكلام بينه وبين إنسان القراءة في المناظرات تعطيك أيضا سعة أفق كيف يكون عندي بديهة في الرد س ر ي ع ه ك ي ف عندي تفكير سريع ونحو ذلك نحن اليوم مع أ ز م ه من الأزمات الآن تقام دورات تدريبية في فنون الإلقاء في فنون التفاوض ف ن الحوار هناك دورات تدريبية تقام اليوم في فن إدارة الأزمات يعني فرضا السيول التي تقع في بعض البلدان ما ندري أن بيأتي سيل الصبح عادي الناس طارعين إلى مدارسهم إلى وظائفهم فجأة س ي ل و سيارات تجري بها الطرقات هذه أزمة كيف تتعامل معها بسرعة هذا يحتاج إلى إدارة يحتاج إلى فن ا ن س ا ن فرضا فجأة وقع حريق في مستودعات كبيرة وهذه المستودعات فيها الأطعمة الخاصة بنصف السوق مثلا رز ولا غيرة ولا طحين فارتفع السعر ف ج ا ه طيب أنت أيها الحاكم هذه الأزمة التي نزلت فجأة كيف تتعامل معها؟ وقع جد أو وقع حرب مفاجئة في بلد آخر ثم نصف هذا البلد نزحوا حتى نزلوا عندك مثل ما وقع قبل فترة لما وقع ما وقع في سوريا فنزح كثير من إخوتنا ا في, في سوريا من الظلم الذي وقع عليهم والحرب وسكنوا في تركيا ونزلوا ضيوفا بهم طيب هذه ا ل ا ل ا ف التي جاءت هل عند عندك يعني قدرة على ا ن تدير هذه الأزمات تتعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عهده عدد من الأزمات وأحسن إدارتها لكن لن نتكلم عن ما وقع في عهد عليه الصلاة و ا ل س ل م فإننا نتكلم عنه مرارا حتى ا و ص ل ن ا الفكرة من خلاله تعالوا اليوم نتكلم عن حدث وقع في عام 17 للهجرة الموافق لعام 596 للميلاد في هذا العام انقطع القطر وأجدبت الأرض وصارت الآبار في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وصارت الآبار تحفر ويعمق أكثر ما استطاعوا ولا يجدوا م ا ء فماتت الزروع وبدأت الدواب التي عندهم تموت أيضا قحط شديد, أي شديد حتى ا ن الرجل يذبح الشات ليأكلها هو وأولاده من شدة الجوع فإذا رأى هزالها وسلخ منها الجلد ورأى العظم والهزال واللحم أسوت من شدة الجوع الذي أصاب الشات تطيب نفسه عنها وتعافها ويرميها الكلاب حتى اللحم لم ي س ت ط ي ع ا ن ي أ ك ل و ع ا ف ت ه أنفسه من شدة الجهد والجوع الذي وقع عندهم من شدة ما وقع أيضا طبعا هو سمي بعام ا ل ر م ا د ه قيل لأن الناس من شدة الجوع والغبار وغيره سمرت أجسادهم حتى صارت ألوانهم كلون الرماد وقيل لأنهم من شدة الجهد والغبار والشمس أصبحوا يرفعون ا ب ص ا ر ه م فيرون كأن السماء مليئة بالرماد وقيل لأن الأرض أصبحت جدباء والعشب حتى ر ح ت أصبح كأنك تمشي على رمات بدل ما تمشي على أخضر تمشي على رمات هذا من شدة ما أصابهم قالوا حتى بدأ الناس ينزحون إلى المدينة يقتربون من عمر دبرنا يا عمر بنموت من الجوع في البر و ا ل ا كانوا في السابق هذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا عندهم دوابهم عندهم غنمهم وعندهم بئر وعندهم زراعة وبالتالي المدينة مثلا فيها مثلا مثل فيها عشرة آلاف أو خمسة ع هنا في بلد قبيلة فيهم مثلاً ي ض ا ً عشرة هناك بلد آخر فيها خمسة هنا فيها ثلاثة فتجمع هؤلاء حتى نزح إلى المدينة أكثر من ستين أ وجاء الناس إلى المدينة عند عمر رضي الله تعالى عنه عمر كيف تعامل مع هذه الأزمة؟ هل قالوا ا ل ل ه دبروا نفسكم؟ ا ن ت م شايفين الوضع سيء؟ أهم شيء أنا مليت بيتي بالطحين والدقيق والتمر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 أقبل التتار وغزو الشام مضى شيخ الإسلام إلى أمير الشام في وقته وقال له اسمع أيها الأمير شوف الكلام الساخن إما أن تجيش الجيوش وتحمي الشام وإلا ف ن ز ع عن نفسك الأمارة ونولي نحن شخصا آخر يفعل ذلك نحن إنما وضعناك ا م ي ر ا على الشام لسبب واحد أنك تحمي البلد وتصبح أنت المدير عليها إذا أنت ما عندك استعداد ل تفعل ذلك من الآن بالله عليك يعني انزع نفسك من الولاية تقاعد ونعين واحد بدلك ومع الأسف يا جماعة ترى هذا موجود في الغرب أكثر من اليوم في الغرب عندهم لما يأتي واحد يبحث عن الانتخاب ينتخبوه يعطيهم وعودة معينة انتخبوني وأنا مستعد أن أفعل كذا و ا ق ض ي على البطالة في خلال كذا وأفعل كذا يعني أشياء معينة يعيدهم بها إذا لم يوفي بها يصح للناس أن يشتكوا في المحكمة وينزعوه يقول ا لن أنت تعهدت خلال ستة أشهر أن تقضي على البطالة أن تقضي على المستنقعات المسيئة في البلد التي يخرج منها البعض أن تقضي على السرقات أن تقضي على كذا إذا أنت ما عندك السعدات تفعل ذلك فمن الآن ننزعك من هذا المكان نعين غيرك وهذا هو العدل يا أخي فعمر رضي الله عنه كان يشعر إذا ا ن ا ما أستطيع أن أقوم بالأمارة فأنا مباشرة أترك هذه الأمارة ويولى غيري جعل عمر رضي الله ت عنه ا ع أول شيء جعل يأخذ من بيت المال ويطعم الناس بنفسه وعين اشخاصا حتى يضبطوا اطعام ما قال الناس ي ل ه اوزع عليكم الدقيق اوزع عليكم التمر اللي موجود لان قد يوزع عليهم ثم ياتي واحد ويقول والله ا ك ل ن ا في يوم واحد كنا جائعين لا يعطيهم ا ل ب ل غ ة من الطعام اللي يبغيك حي ما هو لازم تشبع حتى تسمن لا نعطيك ا ل ب ل غ ة من الطعام النبي عليه الصلاه والسلام يقول من ولاه الله شيئا من أ م و ر المسلمين ج دون ح ا ج ه م خ ل ت ه م ف ق ه م احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة نعم. ومع الأسف اليوم كثير من من يتولون ولايات على الناس يحتجبون دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم صح. وتلقى الناس في جوع وفي شغف وفي ح ا ج ه وفي مرض والواحد ما يجد ربما سرير في المستشفى حتى يعالج فيه وهذا إذا دخل المستشفى فإذا هو جناح كامل وربما يعني يستأجر في مكان واسع أكثر مما يحتاج هو إليه عمر ا و ل شيء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 ثم خرج عمر بالناس يستسقي يصلوا صلاة الاستسقاء ونادى العباس رضي الله تعالى عنه قال اللهم كنا إذا أجدبنا ا س س ق ي ن ا بنبيك صلى الله عليه وسلم يعني بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وإن اليوم قد أجدبنا فإننا نستسقي إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فادعوا الله فقام عباس ودعا اللهم, اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فكان عمر يبذل الأسباب الشرعية أولا انترى بعض الناس قد يبدل الأسباب الشرعية ولا يبدل الأسباب الدنيوية دنيوية. أنت مطالب أن تبدل الشيئين مثل الصحابي اللي قال يا رسول الله أنا جئت وأبركت ناقتي عند المسجد هل أعقلها أربطها حتى ما تهرب ا و أتوكل على الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببدل الشيئين اش قال له اعقلها وتوكل, إعقلها وتوكل. فكذلك أنت لما تقول والله ولدي مرض هل يا شيخ أتوكل على الله أني يشفيه ولا أعالجه يخي عالجه وتوكل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 وبدأوا ينزلون بنواحي المدينة ينصبون خيامهم عند عمر في الطرقات يا عمر بنموت من الجوع فأرسل عمر رضي الله تعالى عن ا ل ى مصر إلى عمر بن عاص قال أغثنا أغثنا الناس سيموتوا من الجوع الغوث الغوث قال فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه أبا عبيبة معه أ ر ب م ا ئ راحلة م ل ي ئ ه بالطعام واللباس وال وال وال وال بكل ما يحتاجون طبعا لما يرسل أ ر ب ع م ة راحلة أ ر ب ع م ة بعير برضو العدد اللي عندك يا عمر ليس خليد. ألف ولا ألفين أو أ ا ن ت عندك يعني عشرات الآلاف من الناس ثم عمر أصلا سكان المدينة كانوا قليلا لكن هؤلاء الذين نزحوا من, من الخارج فلما جاء وزعها أبو عبيدة على الناس قال له, أبو قال له عمر ا و ل ما جاء قال له عمر وزعها على نواحي المدينة ليس على داخل المدينة لأنه يقول اللي داخل المدينة أنا مدبرهم <تصفيق> ومن زمانهم عندي ونحن نطعمهم لكن في عوائل وقبائل خارج المدينة ابدأ بهم فبدأ يعطي الناس الذين في خارج المدينة حتى وصل إلى عمر ما معه ولا شيء حتى ا ل ا ب ل اللي تنقلها نحرناها وأطعمنا الناس لحم فدخل عمر إلى بيت المال وأعطى أبو عبيدة أربعة ل ا ف ترحم ك م ك ا ف ا ة على تعبك فقال أبو ع ب ي د ه والله يا أمير المؤمنين ما ا جئت وأنا أريد بها شيئا من الدنيا قال خذ قال والله لا أخذها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 لمن كانوا موجودين قال فأحصوا لما انتهوا قال أحصوا منها هنا قالوا قد أحصيناهم فإذا هم سبعة آلاف إلا إلا. كلهم أكلوا اليوم من طعامك قال فكم غاب قالوا قد غاب ث ل ا ل ف ا أهاليهم اللي هم أخذوا و ر س ل و ا إلى أهاليهم قال فلما كان في الليلة الثانية أمر بأن يصنع طعام كثير ووزع طعام كثير يعني ممكن خبزة وتمرتين ليس ذبايح ومفطحات ورز ومرك شيء, شيء بس حتى يبقى الواحد حي ما يموت يسد الجوع يقول فلما عدهم فإذاهم في الليلة الثانية عشرة آ ا ف قال فكم غاب قالوا غاب أربعون ألفا أكثر. في الأعداد اللي الناس يعني يكادون أن يموتوا من الجوع لأجلها هل كان رضي الله عنه عمر يتنعم ويترفى في, في هذه المحنة؟ طبعا عمر رضي الله عنه كان قد أقسم على أن لا يشبع من خبز شعير حتى تنقشع هذه المحنة عنه قالوا حتى إنه يوما من فراغ بطنه شوف البطن إذا كان فارغ من الطعام يكون في هواء فسمع صوتا في بطنه ق ر ق ر ه فقال قرقري أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع يتام المسلمين يقولوا وأمر عمر يوما فنحر شوف يا محاسبة النفس فنحر بعير ق ا ل و ز ع هذا البعير على الناس ثم أقبلوا إلى السنام السلام عادة هو اللي فيه الدسم أ ق ب ل ا إليه ومعه خبز قالوا هذا طعامك يا أمير المؤمنين فقال كل الناس أعطيتهم مثل هذا يسأل الخادم كلهم أعطيتهم ما شاء الله قطعة لحم يعني ودهن وهبر وخبز فقال لا إنما أعطينا الناس من نواحيها أعطينا يعني من الصدر ومن كذا وجبنا لك قال سبحان الله تطعمني من أطيبها وتطعم الناس من كرابيسها اذهب به إلى آل فلان فإنهم جوعاء قالوا أ خ ذ خبزا وأكله تلك الليلة والله يا أخي يعني ا ن ك لو يطبق اليوم الحكام الذين يحكمون الناس لا أقصد الحكام رؤساء الدول فقط يا أخي أمراء ا ل م ل عن المسؤولين في المحافظات لو الواحد منهم فعلا شعر أني لا ينبغي أن أشبع وفيه جاء لا ينبغي أن ولدي لما يكح وأقول المستشفى على ط و ل والطبيب والاستشاري ما هم في ا و ل ا د صار لهم شهرين يكحوني كحون دم ما أحد وداهم للمستشفى ولا عالجهم لأن ما عنده واسطة لما زوجتي تمرض وأذهب بها المستشفى وتفضل طال عمرك وتفضل ويدخلوني على طول بينما غيري من المساكين ربما زوجتي تمرض وتستمر في مرضها في البيت ما ح د يعالجها طيب لماذا أن كنت مسؤولا أنا فالأصل أن الواحد إذا نزلت مثل ه ذ الأزمات أن يشعر بحاجة الناس هيا يا أحمد أنا استغرب أ ا عبد الرحمن أحيانا بعضهم عسين يوصل ا ل م ن ص ب هذا ويكون مسؤول ولا يوفي حاجة الناس يعني يوعد وكذا ويخلف في النهاية أ ح س ن وينحاز عن الناس يعني ما يقدر يطاعي واجههم استغرب هذه ا ل ا س ت م ا ا ت ة و ي ش السبب فيها يعني طبعا شوفوا طبيعة الإنسان عموما أنه كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد وقال الله جل وعلا وتحبون المال حبا جمع من الطبيعي أن الإنسان المال له بريق والذهب والفضة والأموال كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقمطرة من الذهب و ا ل ف ض ه والخيل المسومة والأنعام و ا ل ح ر ض ذلك متاع الحياة الدنيا فمن الطبيعي أن الإنسان يحب الاستكتار من ذلك هذا ما في كلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء ل ي يوما بمال صيح مسلم قال فلما جاء إليه بهذا المال مثل ن يعني من م ما يجاء من الغناء وغيره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 ليحمله فلم يستطع لأنه ذهب ما استطاع يحمله فقال العباس يا رسول الله مر بعض منها هنا أن يعينني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا يعينك أحد اطرح منه ما تقدر تشيله اطرح منه طبعا أنت كلما طرحت معناه خسرت أ ك س ت من المال يعني و د ك تشيل أكبر شيء تقدر عليه فقال اطرح منه قال فطرح منه شيئا ثم ذهب ليقله فلم يستطع فقال مر بعض منها هنا أن يساعدني بس يرفعها لكتفي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اطرح منه مرة ثانية قال فطرح منه فلم يزل يقول اطرح منه حتى استطاع أن يقله على ظهره ومضى بالمال قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه, يتبعه بصره متعجبا متعجبة من حب الناس عموما للمال الم... ليس العباس العباس رضي الله ت عنه ا ع هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المصدر. عمه وله شرف لكن هذا يدلك على حب الناس عموما سواء كانوا صحابة كانوا غير صحابة كانوا مسلمين كانوا كفار لكن متى يكون المال حلالا إذا كان بالضوابط الشرعية فلما يكون الإنسان مسؤولا على بلد معين ا و على أمير واللا على أي مجال نحن لا نلومه على أنه يحب المال إنما كيف تتعامل مع هذا المال والأعظم من ذلك يا أخي لما يكون أنت تنعم نفسك وتجلس على المائدة وترى هنا لحم غنم وهنا لحم إبل وهنا لحم بقر وهنا حمام مشوي وهنا دجاج مقلي وهنا مدري إيش وأنت تعلم أنه ربما على بعد كيلو ولا كيلو ونصف منك هناك أقوام ربما لا يجدون البلغة من الطعام صح. وهذا واقع ه بس, بس تفسر طال عمرك الحين <تصفيق> أكثرت الجمعيات الخيرية آه. يعني اللي تقول العوائل الفقيرة الأرامل الفقارة اليتامة المساكين زي كذا لكن تلقاهم يبذلون جهد كبير حتى يقيمونها الجمعية زي لكن ما ف ي ناس مثلا تتبرع بفائض الولائم فائض الطعام حتى لو كان فيه ن ا ك تبرع تلقى الناس بس محتاجة بس المادة تحتاج بس زكاة تحتاج فقط المال ما تحتاج هو طبعا شوف إذا كانت المسألة مرتبة يعني مثلا عن طريق جمعيات خيرية وناس يصلون المال إلى أهله فهذا ا ح س ن بلا شك لا نجمع على أنها ح س ن من غيره إنما أو إذا كان في جمعيات تتولى حفظ الفائض من الطعام أيضا لإعضائه المحتاجين هذا ا ح س ن ا ن م ا الكلام ليس هنا الكلام عن ي نصح التعبير خذها بأسلوب آخر العدل في توزيع الثروة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 هذا الذي عليه الكلام وهذا الذي أعنيه بالكلام عمر رضي الله عنه كان أحيانا يقول لغلامه يرفأ غلام عنده يقول يا غلام احمل معي الطعام فيحمل عمر الطعام ويحمل الغلام ويذهب عمر يتفقد بعض الجوعة في المدينة يا أخي من يفعله اليوم من من يتولون على الناس يعني مع الأسف بصراحة يعني أصبح تتألم لما تسمع عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الروم مثلا قال عليه الصلاة والسلام سيد مسلم ي ح د ث ى أبي هريرة قال ابو هريرة يوما سمعت رسول الله صل·لَّم يقول <تصفيق> تقوم, الروم -"تقوم الساعة والروم أكثر الناس". تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمر بن العاص. عمر بن العاص داهيا، مه ب ل ع ب حتى إن مر عمر بن العاص جلس مع معاوية. فقال له معاوية -"من تظن يا عمر؟ أذهأ، أنا ولا أنت؟ كلاهما Kartikuy between ق ا ل عمر ا ن ا للأناة وأنت للبديهة يعني أنت تعرف تتصرف في, الشيء في البديهة مباشرة في سرعة تطلع نفسك وأنا لا أنا أطلع نفسي لكن أتأنى شوي أيه. فقال م ع ا و ي ه ما أظن بل أنا في الأنات والبديهة قال وكانوا لوحدهم في الغرفة فقال له عمر طيب يا معاوية تعال أساررك تعال بكلمك سر قال فقرب إليه معاوية أذنه فقال له عمر لما قربت أذنك ما في أحد <تصفيق> كأن يقول أصدتك يعني فعمر بن العاص كان داهية فالشاهد قال, قال ابو هري رضي الله تعالى عنه لعمر يحدث الناس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمر قال ويحك ما تقول انظر ما تقول الروم ي ك و و ن أكثر م ن ا في آخر الزمان فقال أبو غرير والله هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له عمر أما إذ قلت ذلك ف ا ن فيهم خمسة خصال ا ح ن ا ه م على صغير في صغره يرأفهم بالصغار لذلك عندهم لو تقل لدك ي ت ص ل على 991 ويجون يسجنونك يقول أرأفهم أنا ولدي عبد الرحمن يمكن أ س ا ف ر قريب لبريطانيا فيتوعدني يقول والله هناك ما تقدر تضربني ولا تحركني ولا يقل تب أخذ حقي من الحين <تصفيق> يقول أنهم على صغير في صغره وأرأفهم بكبير في كبره وأسرعهم إفاقة بعد م ص ي ب ه وأسرعهم كرة بعد فرة ثم قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك ص ح وهذا الواقع الآن وتجد فعلا يعني لما تتكلم أحيانا عن عدل عمر عن عدل أبي بكر عن عدل من هو خير منهما رسول الله صلى الله عليه وآله الله وسلم. وسلم ثم تنظر في بعض مع الأسف بعض من يتولون حكما ل م س ل م ي ن ما تجد شيء من ذلك مطبق يا أخي في أكل الأموال وأخذ الهدايا ومدري إيش وتجده يتولى على مكان وهو يسكن شقة وسيارة مشي حالك فإذا به يملك برجا ويسكن قصرا من أين لك هذا هيا أحمد لو أنهم طبقوا شريعة الإسلام والقوانين الإسلامية لسادة النعيم ا ل ن ظ ا م اللي في الغرب الآن موجود لكنهم يتعاملون بتعامل العرب مع بعض أحسنت هو, هو هذه القضية يعني وأيضا أنه ليس هناك من يحاسبه م. ترى عمر رضي الله تعالى عنه ما كان في أحد من الناس يحاسبه لكن كان الناس جريئين في إ ع ط ا ئ ه النصيحة وكان هو يقبلها ما كان إذا واحد نصح يقول خذوه فغلوه أقرب سجن رقى عمر رضي الله عنه يخطب يوما يقول وكان قد جاءه ثياب قطع قماش فوزعها على الناس فالقطع قليلة وللمفروض يعطي كل واحد يعني قطعتين إزار ورداء مثل ما تلبس أنت مثلا ثوب وغطرة فما كان كثير ف ا ع ط ى كل واحد قطعة فصار الواحد يلبس إما إزار جديد ورداء قديم أو رداء جديد وإزار قديم ا عندها فرقى عمر يخطب الناس وإذا ا ز ا ر جديد ورداء جديد كله جديد حلة كاملة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 فقال والله اما ان الثوب الاخر لابن عبد الله بن عمر لاخطب به الجمعه بحله حسنه اتشهد بهذا يا عبد الله ابن عمر قال نعم أ ش ه د فكمل عمر الخطبه الله أكبر. شوف كون الرجل اصلا يتجرى ان يقول هذا لعمر ل أ ن ه يعلم أ ن عمر يقبل ا ل ن ص ي ح ة وكون عمر أ ي ض ا يقبل من الرجل هذه ا ل ن ص ح ه ع ل م عمر اني لو اسوي شيء ح س ب و ن الناس و و ن ي ا ن ص ح ي و ب ا ل ت ا ل عمر من البدايه يعني عنده وازع ديني من رب العالمين والأمر الثاني أيضا ا ن الناس سوف ينكرون عليه حتى ه ن ا قصة عن تواضع عمر عندما م. جمع الناس م. وتوقع ا ن ه فيه أمر خطير جمعهم علشانه وطلع المنبر قال ا ن م ا ا ن ا عمير ا ن م ا ا ن ا عمير ا ن م ا أنا عمير, عمير, عمير أرعى الغنم ونزل فاستغربوا ليش يعني قال حدثتني نفسي أني أنا أمير مؤمنين و أ ن ي أنا كبيركم وكذا بس طلعت عشان أهين نفسي وأرجع <تصفيق> قال حتى يعني أضع منها أيوة. قال إني كنت في الجاهلية أرعى غنما نعم. للناس طبعا هو توضع عمر أيضا هو يعني ا م ر آخر تماما ويدلك أيضا على ي ع ن أخلاق رضي الله وتعالى عنه يعني حسن ظنه بالناس سم. إنما الذي الذي أريد أن نرسل حقيقة من هذه الحلقة لكل من يتولى ولاية على الناس لكل من يعيشون في أزمات لكل من ربما ي ك و ن في بلد فيهم فقر وحاجة إلى أن يشعر بفقر الفقير ومرض المريض وحزن الحزين وحاجة المحتاج وإلا سيحاسب الله تعالى عنهم كلهم مثل ما قال النبي صلى ا ل ل ل ا ه وسلم لأبي ذر قال إنها أ م ا ن ه وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها أ س أ الله تعالى ن يعيدنا من الخزي والندامة آمين آه. الله يجزيكم خير يا شباب ورضي الله عن جميع صحابة النبي صلى ا ل ل ل ي ه وسلم أرجو أن تكون ر س ا ل ه وصلت لي والأحب الكرام وأن لا ي ف ر ح ا ل إ ن س ا ن بتوليه ولاية إنما يفرح إذا عدل بهذه الولاية وقام بحقها أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا إلى ل ق ا ء ا آخر ن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته م د ا ن ا أ ا غ ر و ن مستمسكون بذيننا بفضل ربي ي ؤ ن الجميع يا اولام مسافرون على هدى